م ل ن ا ل ش ي ط ا ن ا س ل ا م ي ه موسوعه ا ل ن ا ل س ل ل و م ا ل ا س ل م ي ه t a go قبل <تصفيق> <بلأه> أ <هي> ن <تصفيق> ي أ ت ي ك م العذاب س ع ل ب ي ل ل ع ل م ا ل ا ه لنفسي يا ح س ر ة على ما فرطت فيها 「今も」<音楽> تمس الدنيا حسره كذبوا على الله وجوههم م س و د ا ء اليس في جهنم مثوى <مفول> للمتكبرين <تصفيق> خ ف ض ي ل ه الدكتور محمد راتب النابلسي في ا ج ز ا ئ ر فضيت ك ل نفس م ا ع ب ا ل ل PRO <laughs> AHHHHH 私は الذي لم تقرب b e i n the h